المسلم يهتم بالنظافة ما أطيب العطر الذي تستعمله اليوم يا عماد؟ شكرا يا جون أراك تهتم بالنظافة كثيرا؟ حقا، لأن الإسلام يحث المسلم على النظافة هل يهتم كل المسلمين بالنظافة مثلك؟ نعم، لأن على كل مسلم أن يتوضأ ويغتسل ويتطهر. هذه نظافة الجسم، وماذا عن نظافة الملبس؟ يهتم المسلم بنظافة الملبس كما يهتم بنظافة الجسم فتكون ثيابه نظيفة دائما فعلا النظافة أمر مهم عندكم وهناك نوع ثالث من النظافة ما هو؟ نظافة النفس ماذا تقصد؟ يجب أن يكون المسلم نظيف القلب يحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه شكرا يا عماد فقد تعلمت منك اليوم الكثير